أنه قال يدخل الجنة من أمة سبعون ألفا من غير حساب وهم الذين لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء يتركوا العلاج وترك التطبق والنبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه يدخل من أمة سبعون ألفا من غير حساب وهم الذين لا يكتون بمكانهم كان يكتون وتعالجون عندهم أمراض تحتاجنا كي وهم تركوا الكي احتسابا ولا يستردون أيضا كان أنهم يطلبوا الرقية من غيرهم موجود الراقي مع ذلك تركوا ولا يتطيرون هذا يتعلق بالأمر العقدي هذا كل بدني وهذا يتعلق بالأمر العقدي هذا شرك بالله تطير شرك بالله سبحانه ودعاله يجب, يجب عن الجميع أن يتركوا التطير وأبما تقدم فلا يجب على الجميع أن يتركوا الكي ولا كذلك الاستفتاء في لكن من تركها فلا يسرب عليه بهذا الدليل وهذا الدليل استدل به من يقول بأن التداوي مباح وتركه اولى لما محمد غيره هذا الدليل استدل به الامام احمد وغيره من الائمه الذين ذهبوا مذهبا أن التداوي مباح وتركه أولى وهكذا ايضا استدلوا بحديث عباس في بنت المراه التي كانت تصرع تتكشف فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ادعو الله لي قال ان شئ صبرت ولكن جنة قالت ولكنني اتكشف فادعو الله ان لا اتكشف تركت العلاج تركت العلاج وصبرت واختسب ذلك وهكذا نقل عن عبي بن كعب وابي ذر انهم ما كانوا يتعالجون ما كانوا يتداون تركونا العلاج وبإمكانهم ان يتعالجوا استذل بهذا احمد وغيره على أن التلاو المباح وتركه أولى تركه أولى من هذين الحديثين وبما جاء عن بعض السلف عن أبي بن كعب وأبي ذر أنهم لم يكونوا يتلاوون ورد هذا بعض العلم هو أبو طالب المكي بأن ترك هؤلاء يعود إلى أمر وهو مثلا خشي من أن تهجس في نفوسهم أن الشفاء النبع من فعل هذا الدواء فتركوه من أجل هذا وذلك شرك فهذا هو السبب في تركي العلاج لا يرون ليس معنى أنهم لا يرونه مستحبا منذوبا لا وإنما تركوا خشية أن يهجس أن يهجس في نفوسهم أن الشفاء النفع من فعل هذا الدواء وذلك شرك فتركوه من أجل هذا هذا, هذا بعض التأوينات والتخرجات في ترك من ترك العلاج في ترك من ترك العلاج من السلف أو فيما جاء في هذا الحديث يدخل الجنة من أمتي فإنهم تركوا هذه الأشياء خشية أن يقع في نفوسهم أن العلاج والدواء هو هذا سببه فيقعوا في الشرك فتركوا هذا فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي تأوله بعض أهل العلم أنه يخرج ترك من ترك من السلف ومن أثنى عليهم النساء الصلم بتركهم العلاج على هذا الأمر أنهم تركوا خلشية أن يبعى في نفوسهم ما سمعنا أن الشفاء النفع من فعل الدواء وذلك من الشر أن يعتقد الشخص هذا الشيء فهذا يدل الحاصل أنه يدل على أن العلاج ما هو واجب هذا يدل على أن العلاج أو التداوي ليس بواجب هذا واضح وهكذا حديث المرأة أيضا هؤلاء يقولون لا غنى لنا عنه ما نظل لهم هو واجب عنه نصر هذا من دلة عدم إيش الوجوه قال الثالث أنه لو كان فيه صلاح وبدل لكانت فيه ضراء وذريعة إلى فساد العقل صحيح لو كان على التسليم أن الخمر فيه صلاح وبدل لكان فيه ضراء وذريعة إلى فساد العقل والضراء أنه سيعتاد بعد ذلك الخمر هذا معنى الضراوة معتاده الشخص والعخياد عن الشيء كما تقدم معنى في أكتاب الفوائد معنى الضراوة من كلام آخر العلم رحمه الله من أهل النغة أن الضراوة معناها العادة معناها العادة يقال ضر الشيء بالشيء إذا اعتاده ضر الشيء بالشيء إذا اعتاده فلا يكاد يصبر عنه وقد قيل إلا للخمر ضراوة أو إن للنحم النحم ضراوة الخمر للنحم �راوة كضراوة ان الخمر أي له عادة ينزع إليها فليس أدع الشخص ربما يستغني عن اللحم إذا تعوده يبدل فيها أموال وهكذا الخمر أيضًا لها ضراوة فإذا شرفها الشخص ثم لا تركها بعد ذلك يصف عليه تركها جدا إذا عدادها وأدمن فيها فاللحم له ضراوة هو عادة ينزع إليها والخمر له ضراوة هو عادة تنزع إليه تنزع إلى شيء فإن الشخص إذا ألف اللعوم لا يكاد يستغني عنها ويدبدل فيها من أجلاح صل عليها وهكذا الخمر إذا اعدادها وألفها واستمر في شربها ربما لا يستغني عنها فلها ضراوة فهذا الخمر إن كان فيه صلاح بذن ففيها ضراوة وذريعة إلى الفساد والعياذ بالله ومنه فساد العقل وأيضا المفاسة الأخرى التي ذكرها الله في كتابه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان الثانية فاجتنبوه لعلكم تفلحون والإستمرار عن الخمور وشرف الخمور سبيل لعدم الفناء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة مفسدة العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم بغضاء مفسدة ويصدكم عن ذكر الله مفسدة وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ أشتقاهم هذه المصلحة التي تذكرها لنا في صنح بدن مقابل هذه المفاسة المواضعة الجنية العظيمة هذا لصن ملك جدلا أن فيه مصالح من البدن وأن البدن ينتفع بشرب الخمر والله من ينتفع ومن شرب الخمر علم هذا أن ما ينتفع الجسم بل يتهدم الجسم بشرب الخمور لاتن لو سلمنا لك فإن الخمر ضراءه ودريعه لأفساد العقل وإفساد الجسم وإفساد الدين وهو ما يفسد إفساد الدين الذي يجب على الناس أن يحافظوا عليه أن يحافظوا على هذا الأمر حافظوا على دينهم فإن الضرورات التي يجب حفظها خمس النفس والدين والعقل والنسل والمال هذه ضرورات خمس يجب حفظها على أهل الإسلام جميعا النفس يجب عليهم أن يحفظ أنفسهم وريهلك أنفسهم والنسل فلا تقتلق الأنساب فلذلك فرهم الزناء والعقل يجب على الإنسان أن يحافظ على عقله فلا يشارف خمور بي ويذهب بها عقله والحشيشة وغير ذلك والنسل يجب عليهم أن يحافظوا على نسلهم فلا يصلون إلى هؤلاء إدعاة تحديد النسل تحديد النسنع أو شرار حال الضرورات الخمس ومنها تحديد النسل هذا منها النن الذي ي من الضرورات الخمس التي يجب الحفاب عليهها أن نس تقاثر التناكه التكاثرر فإني كم يوم القان ولا ولا هذه الضرورة التي يجب أن حفاب عليه تحديد النسن يحالبون هذه الضرورة التي يجب الحفاب عليها فضرات التي يجب إفاب عليه خمس. الأولى النسل والثانية الدين يجب على الشخص يحافظ على دينه الثالثة العقل الرابعة النسل يجب الحفاظ على النسل ولا يصغي إلى دعاة تحديد النسل أو دعاة شر عياذه من الله ما يريد نسل لأهل الإسلام أبدا وهم في المقابل ربما يسعون في تبسير أنفسهم وهكذا أيضا ضرورة المال يجب الحفاظ على المال والله سبحانه وتعالى كره لنا إضاعة المال فالمال يجب الحفاظ عليه والكره وأنesh هذه فهذه أمور خمس من الضرورات التي يجب الحفاظ عليه والخمر تذهب هذه. الخمر تذهب المال الذي يجب الحفاظ عليه وتذهب أيضا العقل الذي هو من الضرورات الخمس التي يجب الحفاظ عليها فعلى هذا ما دعس هذه المصلحة إن سلما لهم جدلا أنها موجودة في الخمر وهي مصلحة الفدن أن تأتي أمام هذه الأمور وهو ذهاب العقل وذهاب أيضا ربما الدين والعياذ بالله والمال قال ربما يستحلنا بعد ذلك وربما يعذب عن الصلاة صدقهم عن ذكر الله وعن الصلاة سبيل البعد عن دين الله يا مباسد قال رحمه الله الثالث أنه لو كان فيها صلاح بدن لكانت فيها ضراوة وذليعة إلى فساد العقل فتقابل فتقابل الأمران فتقابل الأمران العقل فستاذ العقل مع ما ذكر من المصلحة فأيهم يقدم إذا تقابل هذا وهذا فلا يقدم ما وجب الحفاظ عليه من الضرورة الخمس العقل والمال فتقابل الأمران فغلب المنع لما لنا في ذلك من المصلحة المنبه عليها في سورة المائدة وأشب منها أنفًا هنا هنا